اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شغو ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت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 ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومآلنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل الهنا نسالك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقاك في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة اللهم هون علينا طول المقام بين يديك اجعلنا ممن من يأخذ كتابه بيمينه ولا تجعلنا ممن يأخذ كتابه بشماله فيكردس على وجهه في النار اللهم يا ربنا ويا سيدنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا وارزقنا برهم أحياء وأمواتا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية ومن كان منهم ميتا رهين قبره اللهم فانثر على قبره من شعاب برحمتك واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم على سمر متقابلين لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نغوب اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وقض ديوننا واشف مرضانا وفرج همومنا ونفس كروبنا وارحم ميتنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا ربنا ويا سيدنا كن مع اخواننا المرابطين على حدود بلادنا اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم وانصرهم نصرا مؤزرا اللهم عليك باعداء الدين الذين يحاربون اولياءك ويحاربون كتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربنا وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم يا ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وأنت المستعان ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين